بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت تراه تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءه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 أن نعصببنا الماء صبا ثم شطقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وططبا وزيتون ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متاعا لكم ولأنعامكم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 وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرَقْرَقُهَا قِطْرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَسْرَةُ الْفَجْرَةُ